الله الحمد, لله. الشيخ. <تصفيق> الحمد لله الشيخ عندي سؤال اسمح آه. آه الشيخ عن هذه قايدة صحيرة مخاطئة قايدة يقول هذا في مكالمة له في شريط قال القايدة كل ما أحدث فتنة يجب الكف عنه حتى أن لو أن صحيح البخاري أحدث فتنة أنسكنا عن نصره ولو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيه وفيتنا ويحدث في المساجد ونحن درء للمشذّى من عن توزيع هذه قاعدة عامة هل هذه صارها؟ صارها هذه قاعده ثابتة. ما هذه أرفاق لرئيس لو شيء لا يمكن ان كلام الرسول يستفيد. ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحدث فينا. أنت في فرق كلام الرسول. ما نعم أجل أمتحت الصورة هذه ما فعلة فقية ما هو واحد يقول له أفضل الشعار شخص يقول له أفضل الشعار يقول له أفضل الشعار نعم يا شيخ نعم يا شيخ وهذا أيضا يقول في شعارة آخر على الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الكلام يقول لو أن مثلا كأب بن مالك خاشي كأب بن مالك أن يموت أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم الضالة مضمنا وقال كلام هكذا بكلمة له هذه لو أننا هذا في ظنه عن التمسك بشكل على السلام ما يأتي ما دمنا عرفنا أن الشعر بالماركة رضي الله عنه أنز الله وتوبتها في القرآن ما نقول له لو ما لعمنا إلا السوق